قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 لايَأججَ وَمَ جوجَ مُفدونَ في الأبض فَ هل نجعل لك خرجَ ف هلل نجعلُ لك خرجعَأَ تجعَلَ بَناَا وَبََهُ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 جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفٍّ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا